موقع روائع التلاوات يقدم الله أكبر بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا آمين يسألونك عن الأهلة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 والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوا عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا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 فمن كان منكم مريضا أَوْ به أذى من رأسه ففذية من صيام أَوْ صدقة أو نسك فإذا منتم فَمَا تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يَجِدْ صيام ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الحج وَسَبْعَةٍ إِذَا رجعتم تلك عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذلك لمن لم يكن أَهْلُهُ حاطر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أَنَّ الله شديد العقاب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 وَإِيَّاكُمْ لِيُقَبِّلِهِ إلَّا مِنَ الظَّالِمِينَ ثُمَّ أَفِيضُ مِنْ حِيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ أَبَاكُمْ أَوْ أَشْدَدَ ذِكْرًا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 لهم نصيب مما كسبوه والله سريع الحساب واذكروا الله فيه أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه وما تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله وَجَّه قَوْلُهُ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ لَذُّ الْخِصَامِ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 ما جاءتكم البينة فاعلموا فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل يغضون إلا أن يأتيهم الله في من الغم والملائكة وقضي الأمر وَإِنَّ اللَّهَ تُرْجِعُ الْأُمُورَ سُلْبًا لَكَمَا آتَيْنَاكُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يبدل نعمة اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ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 واحدة فبعث الله النبيين مبشرين وموذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاء البينات بغية بينهم، فهد الله الذين آمنوا لما اختلافوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط. أم حسبتم أن تدخل الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستتوه البأساء والضراء وزلزلوه مستهم البأساء والضراء وزمزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله ألا نصر الله قريب يسألونك ماذا يُفقُر قل ما فَقُتُم مِنْ خَيْرٍ فَلِالْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ فَلِالْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَبِالسَّبِيلِ وَمَا تفعلوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ